وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكما العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متهونون؟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 يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ و الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق و باء لأمره الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه